الضمير ده لما يموت مين اللي هيقول للإنسان توب مين اللي هيقول للإنسان ارجع مين اللي هيقول للإنسان ده غلط وده صح فتكون النتيجه ان خلاص ما عادش في حاجه هتدفعك للايه ما هو اللي كان هيدفعني يقينا للتوبه هو الضمير بتاعي ضميري مات ايه اللي يدفعني للتوبه فدي مشكلتين كبار جدا بيتعرض لهم الانسان بيتعاظم من وأخطر من كده كلام بقى للعز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعه قال ان احنا عندنا مشكلة اكبر المشكلة الاكبر دي انه طول ما هو عمال يعمل اجل ويأجل التوبه يأجل التوبه يأجل التوبة, التوبه هو بيصل عنده مرحلة انتكاس المفاهيم م. فلما انتكست المفاهيم هو اتوبته ايه عم انت هتتدروش علينا ولا كده خدت سبالك واحنا بنعمل ايه غلط يعني م. يعني هو لسه كبيرة في كبيره زنق والعياذ بالله احنا بنعمل ايه غلط يعني شايفنا كفر يعني هقول كفرنا بقى كفرنا فانتكست المفاهيم بسبب تاجيل التوبه احنا مش عايزين نوصل المراحل دي